قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون